براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين واعلموا أنكم غير معجز الله الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريد المشركين ورسوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله فإن تبتم فهو خير لكم فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وإن لَئِن تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُحْدِثِي الذِّلَّةِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ثم لم ينقصوكم شيئا فَلَمْ يُظَارِفُ عَلَيْكُمْ أَعْذَابًا فَأَتِمُوا إلَيْهِمْ أَهْدَهُمْ إلَى مُدَّدِهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ يُ فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ هُوَ غفور رحيم إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ لا يسمعك لا الله ثم أبله مأمنه وإن أحد من المشركين استدارك فأجره حتى يسمعك لا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند عند رسوله كي لا يكون للمشركين عهد عند الله وعنده رسوله وعنده رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فمس فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهر عليكم لا يركب فيكم إلا ونذم لَيْفَ وَإِنْ يُظَرُّ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُ فِيكُمْ إِلَّا مَنَادِمٌ يَرُدُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فرازقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله اشتروا بآيات الله ذمنا قليلا فصدوا عن سبيل إنهم ساء ما كانوا يعملون وَبُونَا فِي مُؤْمِنٍ إِلَهُ وَلَا ذِمَّةَ لَا يَرْقُبُونَ فِيهِ مُؤْمِنٌ إِلَهُ وَلَا, مؤمن إلا ولا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ لا تدعون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة. تَذَكَّرْ تَفَاخُرُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ فُ هم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئْمَةَ الْقُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَلْتَهُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا الكفر إن لهم لا إيمان لهم لا علهم ينتهون ألا أن تقاتلون قوما كثوا إيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم لَدَوْكُمْ أَوَلْمَرَّ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَجَتُ أَيْمَانَهُمْ وَمَنُوَبِ إخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ أتخشونهم أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فالله أحق أن تخشوه الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم قادرون يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ولا عَلَّهُمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَمَّهُمْ ويذهب غرق قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء، ولا توب الله على من يشاء، والله عليم حكيم، والله. أم حسبتم أن تتركوا ولم لا يعلم الله الذين جاهدوا منكم أم حسبتم أن تتركوا ولم لا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ولم من الله الذي لا جاهد منكم ولم يتخذ من دونه ولا رسوله ولا المؤمنين ولا إِجَّه، والله خبير بما تعملون. الله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالقفر ما كان أن يعمروا متاجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون أعمالهم وبالنار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إنما اللهم من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وأقام الصلاة وآتى زكاة ولم يخشى إلا الله ولم يخشى إلا الله فعسا أولئك أن يكونوا من المتقين ولم يخ فإلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد مسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر أجعلتم صلاة الحج وإيمانه المسجد الحرام كمن آمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا واجهوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأ أعظم درجة عند الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولا منه ورضوانه وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنيل إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وليتم مذبرين وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مذبرين الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل دنودا لم تروها ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمْدَلَتْ نُورًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ وَذَلِكَ جَزَاءُ يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم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 يا أيّ الذين آمنوا إنَّما المُشْرِكُونَ نَجْسٌ فَلَا يَقْرَبُ النَّسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِتَمْتُ ثم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله حكيم، إن الله عليم حكيم، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله قاتل.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 من الذين أوتوا الكتاب ولا يحرمون ما حرم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 قُرْئِ فِي يَدَيَّ يَدُهُمْ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ وقالت اليهود زير بن الله وقالت نصر المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان ما يفكون قاتلهم الله ان يَكُونُ إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مُوَيَّمٍ إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا والمسيح ابن مريم وما يَعْرِفُونَ مَا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَرَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يَتُوبَ مَنْ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوهُ Allah bi فذوقوا ما كنتم تكندون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند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 والسماوات والأرض منها أربعة الأرض ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن فُوتَقُكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً بَدَنَ كَانَ يُقَاتِلُ رُسُلَهُمْ كَذَّبُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إنما نسي أزيادة في كفري ضل به الذين كفوا. إنما نسي أزيادة في كفري ضل به الذين كفوا. يضل به الذين كفوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يضل به الذين كفوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ونحر عَمَلٍ لِّوَاتِئِهِ إِذَّتَمَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُحَلِّمُ رَهُعَمَلٍ لِّوَاتِئِهِ إِذَّتَمَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حرم الله لهم سوء أعمالهم زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين يا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 دنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم إلا تفعلوا عذبكم عذابا أليما ويستبد القوم غيركم ويستبد القوم غيركم ولا تضروه شيئا ويست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 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين تَقَدَّمَ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ تَقَدَّمَ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وأيده بذنوب لم تروها وزق لك كلمة الذين كفوا السفلا وأيده بذنوب لم تروها وزق لك كلمة الذين كفوا السفلا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وفي قاله وجاهدوا بأموالكم وأفوسكم في سبيل الله إنفروا خفافا وفي وجاهدوا بأموالكم و. ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لستبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لستبعوك سبووك ولكن بعد عليهم الشقّة وسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَقَنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ سَطَعَ النَّارَ خَرَجَنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ يُهْلِكُونَ والله يعلم إنهم لتاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين أَسْطَوُّ عَلَيْكَ لَمَّا أَبَيْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ قَذَفُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا شاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله الله واليوم الآخر ورتابة قلوبهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابة قلوبهم ورتابة قلوبهم فهم في رجبه يترددون واردابت قلوبهم فهم في ريه يترددون ولو أرادوا الخروج لأعزوا له ذَن تَهْ وَلَكِن كَرِهَ الله بَاعَثَهُمْ فَسَدَّقَه وَلَوْ أَرَادَ الْقُرُبُ لَأَعَدَّ لَهُ عُدَّة وَلَكِن كَرِهَ الله بَاعَثَهُمْ فَتَبَّصَّهُمْ فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا ولأوضعوا خلالكم لو خذو فيكم ما زادوكم إلا خبأو ولا أوضو خلالكم ولا أوضو خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعون لهم. ولا أوضاو خيالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين. لقد بيتى قوم من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق لقد تغول الفتنه من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اؤذني ولا تفتني ومنهم من يقول اؤذني ولا تفتني الا فِي الفتنه سَقَطوا الا فِي الفتنه جهنم لم لا محيطه بالكافرين وان جهنم لا محيطه بالكافرين إن توفيقك حسنة ستؤهم إن توفيقك حسنة ستؤهم وإن تصبك مصيبة تني يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وَإِنْ تُصْرَفْ كَمُسْلِمَةٍ يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا عَلِمُوا قَدْ وَيَتَوَلَّوْنَ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ وَلَا تَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوس قال المؤمنون وعلى الله فلتَوَكَّلَ المُؤمِنونَ قُلْ هَلْ تَرَضُّونَ بِنَائِلَ إِحْدَى الْحُسْنَيْنَ قُلْ هَلْ تَرَضُّونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِلَّا يَخْبُرُ حُسْنًا يَنُونُ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله عذابا من عذاب أو بأي دين فتربصوا إن معاكم متربصون فتربصوا إنا ماكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم فَلَا أَرْقُبُ ثَوْنًا أَوْ كُرْهًا لَّمْ يَتَقَبَّلْ مِنكُم إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وما منعهم أن تقبل منهم لفقاسهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وَمَنَعَنَّهُمْ أَن يُنْطِقُوا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا يَتَّقُونَ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الْبَيْتَ إِلَّا وَهُمْ صَاغِرُونَ صلاة إلا وهم كسالا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا نأتون الصلاة إلا وهم كسالا إلا وهم كسالا إلا وهم كتالا ولا ينفقون إلا وهم تارهون فلا تعذرك أموالهم ولا ينفقون فلا تعذبك أموالهم ولا أورادهم إنما يريد الله ليعبدهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أموالهم إنما الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم, وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله. يركون ويحلمون بالله منهم لم يكن وما هم من ثم علىات هم قوم يفركون لو يهدون ملجا او مغارا أو دخل اللَّوَلَوَ إلَيْهِ وَهُمْ يَدْمَحُونَ لَوْ يَجْدُونَ مَرْجَأً أَوْ مَغَارَةً أَوْ دَخَلَ اللَّوَلَوَ إلَيْهِ وَهُمْ يَدْمَحُونَ وَمِنْهُمْ وَرَبَّ كَانَ فِي سَائِنَ أُغْفِي مِنْهَا رَضِي وَلِمَنْ وَلِذُكَهُ وَبَقَرَاتٌ بَأُغْفِي مِنْهَا رَضِي فَإِنْ أُغْفِي مِنْهَا رَضِي وَإِنْ خَائِضٌ وَإِنْ أَرْسَلُوا مِنْهَا رَدُّوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَاهُنَّ خَاطِئُونَ وَلَهُ أَنَّهُمْ مَرْضُوا مَا هَامَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَق واللهم لهم رضوا يا ترى الله لا يسؤونهم وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا وَذَٰقَ الْفَقْرَ مِثْلَ مَا ذُوقُوا وَالْمَسْكِينَ وَالْعَانِينَ عَلَيْهَا وَلَمَّا ذَاقُوا الْفَقْرَ مِثْلَ مَا ذُوقُوا وَالْعَانِينَ عَلَيْهَا وَالْعَانِي قلوبهم وفي اللقاب والعالمون عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي اللقاب وفي اللقاب والظالمين وفي الله وبالشبيل كل قابل الهارين وعبي كبير الله أبو السبير تريباً من الله تريباً من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ولهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم أن أحب أن يغضب، يحبون من لا يحبون، ولا يحبون من لا يحب. أحب أن يغضب، والله رزق يغضب، أحب أن. They're a لم تقتضوا بخلاقكم كما سمت الذين من قبلكم بخلاقهم وحبهم كالذي خاب فلم تقتضوا بخلاقكم كما امتع الذين من قبلكم بقلاقهم وخبتم كالذين خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة اولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئكهم الخاسرون، وأولئكهم الخاسرون، ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم أهل وعذب وتمود وقوم إبراهيم ألم يأتي النبؤة من يوم وقوم إبراهيم وأصحاب مدينة المؤتفكات وقوم إبراهيم وأصحاب مدينة المؤتفكات أتتهم موثلهم بالبينات أتتهم موثلهم بالبينات هم رسلهم في البلاد فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فما كان الله ليظلم ولكن وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٍ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ واله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون. ويقيمون الطلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم إن الله عزيز أكيب وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات سدري من تحتها الأنهار خالدين الله المؤمنين والمؤمنات جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها ومساكن طيبة في في عدن قابلين فيها ومتين قلبتا في جنات في عدن وربوال من الله أكبر وربوال من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم يا أيها النبي بِئْسَ يَوْمُ الْقَفْرِ سَأَرَى الْمُرَاتِقِينَ وَيُضْعَفُ عَنِ الْيَمِّ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناه ربلي وما نقوم الا ان اوذن الله ورسوله منهم قبل داعي اتوب يكرا لهم فئن يتوب يكرا لهم وَإِنَّ يَتَوَلَّوْا عَذَبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنَّ يَتَوَلَّوْا عَذَبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ومالهم في الأرض من ولي ولا نصيب وما لهم في الأرض من ولي ولا نصيب ومنهم من عهد الله لإن أثَّم. فضله لنصدقا ولنهم من عاهد الله لئن آدانا من فضله لنصدقا لنصدقا ولنكون من الصدق لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معنبون فَإِنَّ مَّا آتَاهُمْ مِنْ صَبْرٍ فَذَكِّرْهُ بِهِ وَتَوَلَّهُ وَهُوَ مُعْرِضٌ سَنُقَضِي بَيْنَهُم مِيثَاقًا فِيقُولُهُ بِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ نفاقا <ترجمة writers> <تصفيق> بقلوبهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تص إلى يوم القول إلى يوم يلقونهم بما أخلب الله والذين لا يجدون الذين ينبذون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا وَمَا هُمْ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم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 ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي قوم الفاسقين سرح المخلفون بمقعبهم خلاف رسول الله وكرهون فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ فِي لَافِرَثُونَ لَا يَنَادُوهُ أَيٌّ يُجَاهِدُ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ وَلَا تَنفَعُ فِي الْحَرْبِ وَكَرهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَن بُدِّلَ فِي تَبِيلِ لَنِ وَقَالُوا لا نَطْرُبُ فِي الْحَرْبِ قُلْنَا لَمَّا أَسْدُ حَرَّا كُنَّارُ دَان لَمَّا أَسْدُ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَسْقُهُن لَوْ كَانُوا يَسْقُهُن ذَلِ يَضْحَكُ واليَبْنُو كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَالْيَبْحَثُ فَلِئلَهُ وَالْيَبْنُو كَثِيرًا جَزَاءً رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للقرود فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للقرود فاستأذنوك للخرود فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فاستأذنوك للخرود فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن قاتلوا معي دوما إنكم رضيت بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالدين إنكم رضيت بالقعود أول مرة تقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبرك ولا تصل على أحد ولا دقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون بِكَأْمَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَذْهَقَ أَنْفُسُهُمْ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 فِرُوط وَإِذَا الْذِلَّتُ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَزَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ فَأَذَنَكَ ٱلْبَغَىٰ وَإِذَا ٱلذِّلَّةُ أَن آمِنُوا تجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول استأذنك أولو الطول منهم وقالوا زرنا لكم مع القاعدين استأذنك أولو قول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين ربوا بأن يكونوا مع الخوالف وقبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ربوا بأن يقولون ما الخوارف وطبع على قلوبهم فهم لا يصدقون لكن الرسول والذي الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهاقان دين فيها أعده الله لهم جن اقربوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون اقربوا اذْهَبُوا إِلَيكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا جِئْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا إِنَّ مِنَّكُمْ قَدْ نَبَّأَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ قُل لاَ تُعَذِّبُوا الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا مِنْكُمْ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم, فينبئكم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيُنَبِّئُكُم يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أُنْقَلَبْتُمْ إلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أُنْقَلَبْتُمْ إلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ لترضوا عنهم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفافقين فإن رَأَوْا نِفَاقَهُ وَأَجْدَرُ أَن لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْكِتَابِ ويد ما ينفق مغرمه ويتربس بكم الدوايب ومن الأعراب ما يستكبد. يُؤْتِي وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتٍ فِي الرَّسُولِ وَمِنَ الْأَعْرَابِ لهم ولا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحساد والسابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله أنها خواني فيها أبدا رب يا العظيم ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ومن من حولكم تعلموهم مرّوا على باق لا تعلمون نحن نعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرّتين دم الذين استخدوا مسجدا ضرا وكفر وتفريقا بين المؤمنين وإنصادا والذين استخدوا مسجدا ضرا وكفر وتفريقا وَأَدَّ لِمَنْ حَأَدَّ اللَّهَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا حُزْرًا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 وَأَنْتَ قَوْمٌ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنِ اتَّقَى بِنَاهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَفَمَنِ اتَّقَى بِنَاهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ تقوى من الله ورضوان خير أم من أسفة بنيانه على سفاذه في الهار على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسفة والله لا يهدي القوم الظالمين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 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في كورات والإنجيل القرآن وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى به فَذَكِرُوا بِبَيْعِ قَوْمِ الَّذِي دَارَ يَعْتَمُونَ بِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Yeah. وَلَنَحْدُودَ اللَّه أَرْعَاتٌ سَادِرُونَ بِأَمْرُهُ ذَا الْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الظُّلْمِ يَأْيُوا الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ للمشركين ولو كانوا أولي قرون Uh or -oh. ما كاد يزق قلوب فريق منهم ثم داب عليهم إنه بهم رؤوف ورحيم إنه بهم رؤوف ورحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وعلى الثلاثة الذين قلتوا حتى إذا راقت عليهم الأرض بما عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا جاء من الله إلا إليه ثم ثبت عليهم يتبوا وضاقت عليهم أن أن لا من ذأ من الله إلا إليه ثم دام عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الوحيد إن الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الله وكونوا مع الصادقين وَمَن حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَسْتَغِلُّوا وَأَسْلِمُوا لِلَّهِ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَن حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَغْلِبُوا وَأَسْلِمُوا لا تخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أي لا تخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. بَأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ وَمَاءٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَصَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ وَمَاءٌ وَلَا نَصَبٌ نصت في سبيل الله، ولا نصت في سبيل الله، ولا يطعون موضعين يغض الكفار، ولا ينالون من عدو نيله، ولا. لمفسو في سبيل الله ولا يطعرون موصيئا ضلك فار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم صغيرة ولا صغيرته ولا كبرته ولا يقطعون وادي ولا يبقون لفقتهم صغيرته ولا كبرته ولا يقطعون قطعون عادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ولا يفطر. ما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طاب فَالسَّلِيَّاتِفَقَهُ فِي دِينٍ وَلِيٌّ بِقَوْمِهِ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيَعْتَدُوا لاو وليهم رقهم إذا رجعون إليهم لأنهم يحملون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفر فالو اليدو فيكم غلظة يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفّار واليدو فيكم غلظة وأعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فِيهِمْ مِّنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ